فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ناره وخلقته من طين. قال فهبط منها فما يكون لك أنت تكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين.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 قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فكل من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليُبدي لهم ما ما وري عنهما من وقال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 يابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنًاَّكُمُ الشَّيطانُكَمَا أَخَْرجَ أَبَ وَيكُم مِنَ الْجََّكَمَا أَخَْرجَ أَبَ وَيكُم مِنَ الْجََّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِباسَهُ مَا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 فريقا هَدَا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 وَالإثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَلِكُلِّ أُمْمَةٍ أَجْلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يا بني آدم إنما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا أولئك أضلون فَآتِهِمْ فآتيم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولا كلا تعلمون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 لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى الجمل فِي سَمِّ الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاطراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الذياح بشرا بين يدي رحمته حتى, حتى سَإِذَا أَقَلَّكَ سَحَابًا فِي قَالَ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 بهم به كافرون فعقر الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين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 بَأَنْ جَيْنَا هُوَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَصَاةَهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.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 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القراء إن يأتيهم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 فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ قال الملأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إننا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 ب رب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون بِهِ به قبل أن لَكُمْ لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون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 قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون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 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّار كل آية لا يؤمنوا بها وإيَّار كل آية لا يؤمنوا بها وإيَّار سبيل الرشد لا يتخدوه سبيله وإيَّار سبيل الغي يتخدوه سبيله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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربانا أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء فلا تشمث بي الأعداء أو تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَاوَلُهُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّهِمْ وَظِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ مَتَابٌ مِن بَعْدِهَا وَأَمَنُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون وقد طعناه مثنتي عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن ضرب عصاك الحجر فانبجست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 وَإِذْ طَلَلَ لَهُمْ مَسْكَنُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الباب سجدا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوا الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون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 "Kalıb,la şehdına, an tabulu yeme alkiyamet, inna künne an haza gafilin, ou tequlu inna ma aşrak aban min qabul, ou künne zuriyet min bagdihem afet أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوُ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّالصَّالِحَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يشركون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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يتولى الصالحين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 وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَبْرَعُ وَخِفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ